وَأَشَقَةِِأَرضُ بِنُ لِرَبِّهَا وَضِعَ الكِتاب وَضِعَ الكِتابُ وَجين أَبِ بِّينَ وَشّهَدَِ وَقُضِي وَقُضَ بَنَهُم بِالحَقْتِ وَهُم لا يُظْلَُود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 وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مفوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ